سؤال اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من شعر ابن جبير تان في الامر لا تكن عجلا فمن تان اصاب أو كاد وقم بحبل الله معتصما تأمن به من كيد من كاد فكم رجاه فنال بغيته عبد مسيء لنفسه كاد العجلة عطلة هذا مثل من امثالنا الشعبية شديد البلاغة مبنا ومعنى ويضرب في الدعوة إلى التروي وعدم الاندفاع في معالجة الأمور فقد يقع الإنسان بسبب عجلته في الخطأ مما يضطر معه إلى إعادة ما بدأ فيه من جديد فيتعطل عمله ويضيع وقته والعجلة عطلة علم. السلاحف البحرية السلاحف طائفة من الزواحف منها ما يعيش على البر ومنها ما يعيش في الماء ويميزها جميعا الدرقة المضرعة الصلبة التي تحمي جسمها السلاحف البحرية والتي تسمى الترس البحرية درقتها أكثر تصطيحا من البرية وأطرافها تشبه الزعانف مما يساعدها على السباحة في الماء تعيش غالبا في المياه المعتدلة والدافئة خصوصا الضحلة والساحلية ويمكنها أن تبقى تحت الماء لخمس ساعات قبل أن تبرز رأسها في الهواء لكي تتنفس تتغذى على الأحياء المائية الصغيرة وفي فترة بيتها الشتوي تدفي نفسها في رمال القاع لمدة ثلاثة شهور وتظل ساكنة بغير طعام أو هواء لها ما يزيد على مئتين وخمسين نوعا اضخمها سلاحف جلدية الظهر والتي تزن نحو تسعمائة كيلو جرام معظم السلاحف البحرية من الأنواع المهاجرة أو الرحالة علم ابن جبيرة أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن جبير أديب أندلسي وواحد من أعظم الرحالة العرب والمسلمين أثرا في أدب الرحلات ولد في عام 1145 لأسرة من أصول عربية درس العلوم الدينية وتميز في الأدب شعره ونثره فاختاره حاكم غرناطة وقتذاك كاتبا له انطلاقا من الأندلس قام بثلاث رحلات إلى المشرق العربي استغرقت جميعها نحو 14 عاما بدأت الأولى في عام 1183 ميلادية وزار خلالها مصر ومكة والمدينة والكوفة وبغداد والموصل وحلب ودمشق وجزيرة سقلية عن هذه الرحلة الأولى كان كتابه الشهير رحلة ابن جبير والذي أصبح أهم المراجع العلمية للباحثين عن أوضاع هذه المنطقة في القرن الثاني عشر الميلادي وخاصة عصر الحروب الصليب في مجال الأدب يذكر أن له ثلاثة دواوين من الشعر إلا أنه لم يبقى من شعره سوى بعض القصائد المباثرة في كتب أخرى تراثية وأشهرها قصيدته في متح صلاح الدين العيوبي توفي الرحالة ابن جبير بالإسكندرية في عام عام 1217 ميلادية وهو عائد من رحلته الثالثة التي استمرت نحو عشر سنوات عن عمر يناهز الثانية والسبعين عاما طرفة يا سيدي لقد حضرت إليك من مكان بعيد وكنت أثناء سفري اسمع الناس تتحدث عن كرمك وسخاء يدك مم. هل ستعود من نفس الطريق الذي أتيت منه؟ نعم يا سيدي أرجو أن تكذب هذه الإشاعة عني <تصفيق> كماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر